وَلا قَدَ جعَن فيِي السَّمائبُرُ جَوْ وَزَي النَّهَالَِّظِرين وَحَافِظناَهاَا مِن كلُلّ شَيْلْطون الرجم إِللاا مَنسْتَرقَ السَّم فَأَتْ بَعَهُ شِهابُ مبين وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا فدَنا خزَائِنهُ وَمَانُ نَزِلُهُ إِلَّا بِقدَر مَعَلُوم وَأَُْ صَلنَِّّيَا حَلَ وَاقِحَ فَأَزَلْناَ مِنَ السَّم إِمَاأَ فَأَسْقنَكُمُ فَأَسقَنَكُمهُ وَمَا أَ تُم لَهُ وَإَِّا لََحْنُ نُحيّ وَنُميتُ وَنَحْنُ الْوَارِثون وَلَ قَدَ عَِمن الْ المُستَقَدمِينَ مِنكُم وَلَ قَدَ عَِمن المُستَاخِرين وَإَِّ رَبكَهُ وَيَحْشُرُهُُ إِهُ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 أولئكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين